يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيمان تجريان فبأي آلاء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 وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهنّ قاصرات الترف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جاء.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 سان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهم جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم تكئن على رف رف خضر وبقر حسان فبأي آل ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.